بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> <سؤال> الیف لامیم الله لا إله إلا هو الحي, <الحي> القیوم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 والله يؤيد بنصره مَن يشاء إن فِي ذلك لعبرة لأولي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء مِنَ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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب مِنْ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن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 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب اليم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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغروهم في دينهم ما كانوا يفترون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 وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخير إِنَّكَ عَلَى كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزك من تشاء بغير حسابا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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أَمَدًا أبدا بعيدا يُرِيكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدَمَ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض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 فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيِّتَهَا لِلشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 كلما دخل عليها زكرييا المحراب ودَعِنَه رزقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْهُ وَمِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 صلی في المحرابي أن الله يبشرك بيحيا مصدقا, مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا اللَّهِ ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب لي آية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 فَإِمَّا قَالَتْ مَلَائِكَةٌ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُولِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ وَرُوحِ إِلَيْكِ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 إذا قضى فَإِنَّ فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ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 لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهِدْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا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 وَأَفُسَنَا وَأَفُسَكُمْ ثُمَّ لَبَتَهِ الْفَنَدْعَ الْعَنَّتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّهَا ذَلِكُهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 سِيدَ إِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 يغفر الذنوب رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لله يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً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 ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا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 وإذ أخذ الله ميثاقا نبيا لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به ولا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 نزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم.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 فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 ولا تكونوا كالذين تفروكوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأم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 ضربت عليهم الذلة آینما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس و بغضب, بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينفرون كَرُوا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن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 دونكم لا يئننكم خبا لو ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من البلائكة منزلين بلائك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 وَمَنْ النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَئِسُوا قَلْبُهُمْ وَكَفَى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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 أم حاسبة أن تدخل الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أت القوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله رسول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 الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردونكم على أعقابكم فتكون قلبو خاسرين بل الله مولك وهو خير الناصرين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 قل كن لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله مَا فِي في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذ بَاتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ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 وَمَا أَصَابَكُم يوم التقى الجمعان اللَّهِ الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا الَّذِينَ في سبيل الله آمَنُوا سِرَّهُمْ وَأَعْلَانَ وَمَن يُخْفِ ظَالِمٌ فِي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 قُلْ فَدَرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بما آتاهم الله بفضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يَأَسْتَبْشِرُونَ بِنَعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا أَجْرَ النَّعِيمِ الذين قال لهم الناس اننا الناس قد جمعنا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا قلبو بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء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 إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يرتبي برسله من, من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 من بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بِهِ ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبَرَارِ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 عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأورث ثواب من عند الله والله عدده حسن لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلهم من عيد الله وما عيد الله خير للأبرار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 قَاصِّي عَيْنٍ لَا إِلَٰهَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِي